أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وظفر الله لنا ولكم ولمسلمين يقول هذا السائل هل نثبت ما يقابل الصفة الفعلية الثابتة لله تعالى كالنزول الصعود والمجيء الذهاب والاستواء definition يقول يقول الله نفس سؤال يقول هل نثبت ما يقابل الصفة الفعلية ما هل نثبت ما يقابل الصفة الفعلية يعني الصفة صفات الله صفات الله تبارك وتعالى توقيفيه صفات الله تبارك وتعالى توقيفيه فما ثبت في النصوص نثبته لله تبارك وتعالى وكما قال السلف رحمهم الله ندور مع السنة حيث دارت ونكتفي بالوارد في كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه نعم صحيح يا شيخ؟ نعم، يعني كل صفة فعلية نثبت ما يقابلها صحيح السؤال. الأصل في الاثبات هو ما شرط اليه الأصل في الاثبات أن يثبت ما دل عليه الدليل ونقف عند النص. لا نتجاوز النص بزيادة ولا نقصر عنه بنقصان. نعم. أحسن الله ليكم. يسهل عن معنى قول السلف بائن من خلقه. معنى هذه الكلمة واضح مقصود بائن أي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته فجل على مستو على عرشه بائن من خلقه نعم أحسن الله عليكم يقول ما وجه الدلالة على بالعندية على العلو وجه الدلالة في العندية لأن من لا يثبت العلو ماذا يقول من لا يثبت العلو ماذا يقول ليس أمامه إلا أحد قولين لا ثالث لهما إما أن يقول بمقالة من يقول الله في كل مكان فما وجه اختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده إذا كان بزعم هؤلاء أن الله في كل مكان فما وجه اختصاص بعض المخلوقات بأنها عند الله سبحانه وتعالى والقول الآخر قول أيضا فريق آخر من الظلال وهو أنهم يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا وهذا عدم. فأيضا ما وجه القول بأن بعض المخلوقات عنده فلا يستقيم هذا إلا في من يثبت العلو. لا يستقيم هذا إلا في من يثبت العلو لله سبحانه وتعالى نعم. أحسن الله ليكم يقول هذا السائل منذ درسي صفة العفو وأنا أحاول أن أعفو عمن أذاني ولا أستطيع فهو عمل قلبي محب فما نصيحتكم أسأل الله أن يعيننا وإياك والجميع وأن يعيدنا من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا